المؤمنون الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زيدتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 يجدِلونكَ فِي الحَِّ بَعددم تَبَنَكَ أَ النَّماَا يُساَاقونَ إلى المَوْوتِ وَهُم يهرون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 يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 وَمَن نَصَرَ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم ما الذي يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 وَلَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدَبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى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 يَحُفُّ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ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 119. وإنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 110. يا أيها الذين آمنوا تَخُونُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا سبيل الله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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه, فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين, والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وَمَا أَنزَلنا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَتَوْا بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 ولقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلقون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقٍ بَرَعْدٍ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي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 كَذَ بِآالِفِعَوونَ وََّذينَ مِقَبَلِهِمْ كَذذَّبُ بِآياتاتِ رَبِّهِم فَأَهْلَْنَهُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَْقَنَا وَأَغَْقَنَا آلَ فِ الرَعوونَ وَكُلّم كَُوا ظَارِمِين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 ْ خَلْفَ لَّهُم يَذذَّكَون وَإَِّا تَخَافًَاَّ مِ قَوْمِ خِيانَةَ فَ بِذ إلَ مَلََ سَوَ إِ اللهَّهَ يُحِبُّ الْخَائِنِين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم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 يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ غَيْرَ مَا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ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 وَنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُونَ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 كريم والذين امنوا من بعد وهجر وجاهدوا معكم فاولائك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم